رسول من الله يتنو صحفا مطهرة فيها كتب قيمه وما تفرق الذين أوتوا كتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة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 الذين كفروا من które الكتاب فينا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات تعدن تجري تجري من تحتها الانهار خالدين خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه